بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وكفى. وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى قوله تعالى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 والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام يقول الشيخ عمد شاكر رحمه الله فيما اختصره من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات هذه صفات عباد الله الذين يمشون على الأرض هونا أي بسكينة ووقار من غير تجبر ولا استكبار كما قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرح فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى تصنعا ورياءا فقد كان سيد والذي آدم صلى الله عليه وسلم إذا مشى فكأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوله يمشي بشدة وبجد فالتواضع ليس في أن يتميل الانسان في مشيته وقد كاره بعض السلف المشي بتضاعف وتصنع حتى روي عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا فقال ما بالك أمريض أمريض أنت قال لا يا أمير المؤمن فعلاه بالذرة وأمره أن يمشي بقوة وإنما المراد هنا السكينه والوقار كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقال الحسن البصري رحمه الله إن المؤمنين قوم ذلن ذلت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح وحتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض وإنهم لا أصحاء ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة وقوله إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما أذا سافها عليهم الجهل بالسيء لم يقابلوهم عليه بمثله بل يعفون ويصفحون ولا يقولون الا خيرا كما كان صلى الله عليه وسلم لا تزيده شده الجاهل الا حلما يقول وقال مجاهد قالوا سلاما اي قالوا سدادا قالوا قولا سديدا ورد وقال سعيد بن جبير ردوا معروفا من القول وقال الحسن البصري قالوا سلاما حلماء لا يجهلون وإن جهل عليهم حلموا يقول قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي في عبادته وطاعته كما قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون وكما قال أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون والآيات في هذا المعنى كثير ولهذا قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما أي ملازما دائما ولهذا قال الحسن في قوله إن عذابها كان غراما كل شيء يصيب ابن آدم ويزول فليس بغرام وإنما الغرام الملازم الملازم دامت السماوات والأرض وهكذا عذاب جهنم إنها ساءت مستقرا ومقاما أي بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما وقالوا والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أي ليسوا موذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاج ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم بل عدلا خيارا وخير الأمور أوصاتها لا هذا ولا ذاك ولذلك قال وكان بين ذلك قوام وكما قال تعالى ايضا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا توسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا وقال إياس بن معاويه ما جاوزت به أمر الله فهو صرف فهذه احدى أو بعض صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة المباركة وكما ذكرنا أن كان الغرض الرئيسي من الصورة الرد على المشركين المعاندين ومواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما القاه من عنتهم فناسب هذا أن يكون الختام بذكر صفات أقوام سيخرجهم الله تبارك وتعالى استجابة لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذا فالصياق يدل على أن هذه الصفات المراد بها أصالة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم كل من صار على طريقتهم ومن تخلق بخلقهم كما ذكرنا هذه الآيات قبل ذلك عندما انتقلت من المجادلة والرد على المشركين وتذكيرهم بالآيات الكونية إلى ذكر بعض الآيات الكونية وذكر أنها إنما ينتفع بها من أراد التذكره ومن أراد أن يشكر ربه في قوله تبارك تعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكر هنا الربطة كما ذكرنا كل قرء يشعر وكأن الايتين دول مع أنهم يتكلموا على صفات عباد الرحمن في ارتباط وثيق يجد القارئ من نفسه دون أن يجد مبرره أو دون أن يعرف المبرر نحويا واضح وهو في الواو والواو للعطف وعباد الرحمن فاذا هذه تعطف ماذا على ماذا تعطف جمله على جمله فلو إنك حاولت تقيم الكلام على قواعد النحو إذا تقول وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل أو أوجد عباد الرحمن فإذا الوأول العطف ويبقى عباد الرحمن ايضا هم من جملة الايات كما الليل والنهار والشمس والقمر آية فإخراج هؤلاء القوم آية طب لو على هذا التقدير كان حيبقى العباد منصوبة وعباد وعبادة وجعل عباده ولكن هنا احيانا يحصل كنوع من انواع التشريف والواو تفيد العطف ثم يستانف الكلام بمبتدا فيبقى جمعنا بين الأمرين بين الرفض بين الجملتين والإشارة الى ان دي مرتبطه بما قبلها وبين التشريف الاستئنافي للكلام انه يبتدئ بذكر هؤلاء ومن ثم حيكون تقدير الكلام هنا خد بالك كمان ان الآيات دي كلها لغاية نهاية الصورة تقريبا جملة اسمية واحدة عباد الرحمن ده مبتدا خبره لسه بيجي في الآخر خالف أولئك يجزون الغرفة كل الكلام ده صفاتهم زي ما تقول الطالب المجتهد المجد المنتظم سوف ينال الدرسه المناسبه او ينال مرتبه عاليه فاذا الكلام ده كله دي كل الفقره دي على بعضها جمله واحده فهذا الاعراب فرع المعنى بمعنى إن هذا الاطناب في صفة المبتدا المبتدا عباد الرحمن والخبر هو جزاؤهم في الجنه ما الخبر هو نفس جملة الاطناب في هذا الصفات في هذه الصفات لابد ان هو بيعطي السامع نوع من انواع التسويق والاثاره وإنه يعرف ان المتكلم يحب المتكلم عنه حبا جم ولذلك انت تقرا الايات دي تعرف ان الله تبارك وتعالى يحب من كانت هذه صفاتهم واولى الناس بذلك كما ذكرنا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هنا من لطائف هذا الارتباط الواو العاطفه ديت ومع ذلك رفعت العباد على الابتداء وصار هنا في عطف وفي نفس الوقت استئناف في آن واحد ومعانه ان الصفات ظلت تتردد في جمل متتاليه وادخر الخبر للنهايه فيبقى لو اننا بنتامل من هذا المنطلق اللغوي السامع ما, ما, ما كل هذا الحب ان, إن حتى الفصل بين المبتدا والخبر لا يكون الا لغاية شريفه يعني ما ينفعش يتفصل لحاجة تحتمل التاجيل فكان كل الصفات دي يعني هي مكملة لكونهم عباد الرحمن وهي متممه له وهي معربه عن حب الله تبارك وتعالى له ايضا هنا حنلاحظ من حيث الواقع احنا قلنا احنا الالالد... كل القرآن حتجد فيه عذوبه اللفظ وجودة السبك تمام المعنى وفي كل ايه بعد ذلك بحسبها هذه قد يكون فيها خبر وجدنا صدقه فنزداد بها يقينا هذه قد تكون فيها إشارة علمية وجدها الناس فنفداد بها يقينا فبعض الآيات يكون فيها جوانب تخصه وهناك لكن السمه العامة للقرآن كله ما تجد من ثلاثة اللفظ عذوبة المعنى اتساع المعنى وجود المعنى العظيم من الألفاظ اليسيرة إلى غير ذلك ومن ذلك أيضا حسن الواقع ومناسبه واقع الكلام لمعناه احنا قلنا الصورة دي الفاصلة بتاعتها الالف المنوانة بالفتح واللي عند الوقف عليها بتبقى الف ممدود ومع ذلك الفاصلة لما بتبقى كذا بيبقى فيه اثر في النطق للحرف اللي قبل الفاصلة مش الفاصلة ذات بيبقى الحرف اللي قبلها له اثر ولو تتبعت الصورة من اولها لاخرها حتلاقي ان الغالب على الفاصلة فيها حرف الرأ يلي حرف اللام وبعدين هنا بدأ يبقى حرف الميم والنون حرف الراء من الحروف التي تتكرر في النطق فبيبقى في أثناء نطقها نوع من تأكيد المعنى فانا ثبت المقطع الأول أو الجزء الأول من الصورة اللي فيه نوع من الشدة وإن كان يعني كان يحصل لها قدر من تخفيف الواقع بالنطق. بالتبادل بينها وبين اللام لو عرفت الصورة تاني كده هتلاقي ان الايات اللي كانت بتنتهي باللام كانت بتعمل قدر من الراحة للقارئ ومع ان الغالب على الصورة انها بتنتهي بالراء. لما تيجي تنتقل للفقرة ديت حروف الميم والنون من ايسر الحروف نطقا في اللغة العربية ومن اجمالها في النطق ومن الشيء بالشيء يذكر يعني دايما بيثور الكلام على الحروف المقطعة في اوائل الصور حروف المقطعة في أوائل السور يعني آه بلا شك أن الصحابة فهموا منها معنى وإلا كانوا سألوا ولذلك على الأقل على الأقل نقول ان فيها إشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف من حروف الهجاء العربي للتأكيد أنه هو كلام عربي لكن لما السلف قالوا ناكل علمها إلى الله اللواء هل فيها معاني أعمق من كده أم لا فبعض السلف كف وبعضهم تأمل وكان له بعض التأملات من أعظم التأملات دي أنهما لما جمعوا الحروف دي كلها لقوا 29 حرف حذف مكرر لقوا 14 لـ 14 دول لما يلاقوا أنه كل حرف يعني معنا نحن الحروف اللي جاءت 28 وعشرين يعني يبقى في 14 14 اتحذفوا كل حرف من نوع معين اتسابل لمقابل له, له فصار ال14 دول جامعين لكل صفات النطق من الشدة واللين والهمس والصفر الى غير ذلك وبالاضافه الى ذلك انها هذه الحروف هي اجمل حروف اللغة فهي في النطق اجمل من الباقي واجمل حروف اللغة العربية تقريبا الميم والنوم ويخف نطقهم جدا ولا سيما إذا ما نطقوا كما نطقهم النبي صلى الله عليه وسلم وروع فيهم الغنه وغيرها وبالتالي بتجد انهم اتكرروا في فواتح الصور واتكرروا في فواصل الآيات وتكررهم في فواصل الآيات غالبا في الآيات ذات الواقع الهادئ التي ليس فيها نوع من أنواع المجادلة أو نحو ذلك إذا انتقلنا من الفاصلة اللي هي الراء بعدها ألف مفتوحة أو منونة إلى الميم تغلب على هذه الآيات لاحظ كده طريقة القراءة وكما ذكرنا لو عايز تستشعر الارتباط بين طريقه نطق القرآن وبين معانيه ما تفرضش على الايات طريقه مسبقه في القراءه حاول تتجارى في قراءتها ما كما هي بالفاظها حتجد انها بتفرض عليك سكينه لا اراديه وبتفرض عليك هدوء بالذات عند الفاصلة بتعطي انطباع أكثر بكثير من, من فاتحة الكلام ونشعر إنما امتاز بقافية فها هنا في القرآن تمتاز الفاصل هنجد هنا ده من حيث الارتباط هذه بما قبلها من حيث في الناحية النحوية من حيث الإقاع كما ذكرنا تغير الإقاع تماما من حيث المعنى هنجد, هنجد فقرة صفات عباد الرحمن مع أنها فقرة قصيرة إلى حد ما إلا أنها قسمت إلى فقرات فرعية الفقرة الأولى منها التي خدناها النهاردة بتتكلم على بعض معاني الإيمان من فعل الطاعة بعدها فقرة تانية تتكلم على البراءة من الشرك والمعاصي بعدها فقرة تلتة بتتكلم على حفظ الإيمان والذين لا يشهدون الزور فهنا المسائل اللمم الذي يمكن إن هو يحرق الحسنات ويأكلها أو يضيع اثر الإيمان فيبقى كأن الفقرة مقسمه داخليا إلى أربع فقرات تقريبا الفقره الأولى بعض يعني صفات الإيمان الفعلية اللي بعدها بعض صفات الإيمان التركية من البراءة من الشرك اللي بعدها ترك ما هو ليس الشرك والمعاصي لا ترك اللمم الذي إذا ما تراخى الإنسان معه أثر على ايمانه وضيع ثواب كثير من حسناته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شان الصيام مثلا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في أن يرى طعامه وشرابه الفقره الرابعه في طلب الزياده وهي يعني في آية واحدة الذين يقولون ربنا لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إيمانا ثم بعد ذلك جاء الثواب هؤلاء القوم على هذا الأمر فمع هذا القصر في هذه الفقرة إلا أنها مقسمة داخليا إلى هذا التقسيم الذي أشارنا لي أيضا من ضمن اللطائف هنا إن, الآية إن الآيات جاءت تسليا للنبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج له وان أثر دعوته سيظهر ويوجد قوم يلتزمون بما أمره الله به وبما أوحاه الله إليه فإذا كان المعاندين قالوا ومن الرحمن فهنا دول آل إيه؟ لما هم دول عباد الله تقول عباد الله آآ يعني آآ وإنما خصهم بأنهم عباد الرحمن ليكونوا في مقابلة الذين عاندوا وكابروا ورفضوا الاعتراف حتى بأن الله تبارك وتعالى يسمى الرحمن. أيضا من ذلك انه لما مهد الكلام عليهم قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا فلما جاء يذكر صفاتهم قال الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطرهم الجاهلون قالوا سلام هذا نهارهم والذين يبيتون لربهم سجدا وحيا فكأن في ارتباط وفيق هنا بين التميين نحن قلنا الآيات اختارت بعض أعمال الإيمان وأفعال الإيمان البارزة لكي تثني على المؤمنين به فكان من ضمن هذا الاختيار أن يكون الآية الأولى منها تتكلم على نهارهم والنهار مظنة الاختلاط بالناس فيبقى أكثر حاجة تميز المؤمن في النهار أنه لا يتكبر على الخلق ولا يرد الإساءة بمثلها وأكثر شيء يميزه بالليل أنه يبيت لربه سجدا وقياما وإن ده مرتبط بما قبله بالتمهيد الذي قبله وعباد الرحمن بالتمهيد الذي قبله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد ان يتذكر أو أراد الشكر هذه بعض ما في هذه الفقرة الأولى من الفقرة الأخيرة الفقرة الفرعية الأولى من فقرة صفات الرحمن من بعض النكات البلاغية وبعض المعاني ونستكمل باقي هذه الفقرة في المرة القادمة سبحانه وتعالى شكرك.